يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا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 وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يدين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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا